ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، وقلنا لهم دخل الباب شجدا، وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، وأخذنا منهم ميثقا غليظا.